إن يقولون إلا كذبا فلعلك بخيء نفسك عرائهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف إننا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبل وهم أيهم أحسن عمل وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جروزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا أتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا. ثمّ بعثناهم لنا على مأیل الحزبين أحصل ما لبثوا أمذا نحن نقصو عليك نفّأهم بالحق إنهم فتيات آمنوا بربهم وزدناهم هداة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 وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط وقلبهم باسطوا ذراعه بالوصيد لو اقتلعنا عليهم لوليت منهم فرارا ولمؤت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائلون منهم كم لبستم قالوا لبستنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبستم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسك طعاما فلينظر أيها أسك طعاما فليأكل برزق من فَيَأْتِيكُم بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَامَى وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ آخَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا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 ويقولون سبعة وثمانهم كلبهم قُرَّبِي أَعْلَمُ بِعَدْتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِفِيهم إلَّا مِراً ظَاهِرَ وَلَا تَسْتَفْتِ فيهم مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ وَدَاءٌ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 إنا اعتدنا لضالين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بما إنك المهل يشل مجوهه بأثس الشراب بأثس الشراب وساءت مرتفقا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 وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَرَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا وما أظن الساعة قائمة ولا أردت إلى ربي لأجد نخيراً خيراً بالهام قلبه قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة رجلا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 ففسق عن أمر ربي أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للطالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضدا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ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 وَإِنْ تَدْعُهُمْ إلَى الْهُدَا فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدَىٰ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ الْرَّحْمَٰنُ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجْلَرَ لَهُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلَ وَتَلْقَى الْقُرَاءَ أَهْلَكْنَا هُمْ لَبَنْمَا ضَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحْ حَتَّى أَبْرُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرِينِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبَ فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْلِهِمْ أَنَّ سِيَاحُهُمَا فَتَخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ صَرْبَ فَلَمَّا جَأَوْزَ قَالَ لِفَتَاهُ أَتَنَا غُذَاءً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصبا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 ويسألونك عن ذي القرنين قل سأَتَلُّوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّ لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتَبَعْ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْلٍ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَ عَنْ قَوْمًا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 أفحسب الذين كفروا أي يتخذوا عباد من دوني أو لياء إن أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع